مارد رفض وانتفض زلزل عروش العار قلوب الشمس ولا الجبل ولا المحيط خضار ولا الامر في السماء تجر سحاب النار ولا الربيع انتشر غطى الوجود صوار ولا النشيد انطلق هاجي على الاطوار غير سلاح الحرب من لمفه الاوتار ولا نسيم الصبا ولا هول الاثار انك وكل فيك حضار يا شعب لما ركب يا شعب لما اختار خطر بدم الشرف ونشوده للاحرار Нор їх є нахаком. Нор щору табору.